بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله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 الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلم من عند ربنا وما يتذكر إلا أُولُو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ملدا كرحمة وهب لنا ملدا كرحمة ربنا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 الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قلل الذين كفروا ستعلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبسرم هذا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرون نهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار